Ma adi illa hawak illa hawak illa hawak Ma adi illa hawak illa hawak illa hawak Ma aish illa ma'ak illa ما ابي غيرك قداد محقوب ثاني مرمي بشوقك وانا السهمك رماني في كل امل يا منوتي في كلامك في كل امل يا في كلامك والقلب ما لحظه نساك لحظه نساك لحظه نساك ما ابي الا هواك الا هواك كلها هوا ما ابي الا هواك يلا معاك ما ابي الا يا غايتي يا غايتي يا غايتي يا يا قنسه شوقك كنت لك مسكن في بالي بمر الله نصاب كل نبي عالناس والي بمر الله نصاب كل نبي عالناس والي انت وانا والكل وراك كل شي وراك ما ابي الا هواك كلنا هوا كل إلا هواك إلا هواك إلا هواك واعيش إلا معاك إلا معاك إلا معاك ما أبي إلا هواك إلا هواك إلا هواك كل الصبح على سيايه كل سند من بعد طاها تستحيك ثوب الولاية من بعد طاها تستحيك ثوب الولاية والغيم ما يحجب هواك يحجب هواك ما اذيك ما اذيك الا هواك الا هواك يا علي nda hawaq nda hawaq Ma a'iqsh illa ma'aq nda hawaq Ma a'iqsh illa ma'aq nda hawaq Ma a'iq illa hawaq nda hawaq nda hawaq Ma a'iqsh illa ma'aq nda hawaq عز الله نشهد بالخصم سويت جؤولة فيك المعاني يا علي فيك البطولة عز الله نشهاد بالخصم سويت جؤولة ما في شخص في حظرتك يا قف ما في شخص في حظرتك يا قف يا علي الحماي حن بحماك حن بحماك حن بحماك ما ابي الا هواك كلنا هواك كلنا ما ابي <تصفيق> مجنون عقلي بالهوى والشوك جنة والقلب قابل الجدم حيس يمك تعانى والجنة من غيرك فلا تنعد جنة والجنة من غيرك فلا ndi jinn Subhan ra Bala s'taqaq Kala s'taqaq Subhan ra Bala s'taqaq Kala s'taqaq Ma adi Ma adi Ma adi Ya Ali Ila hawaa Ma adi Ila hawaaq ما أعيش إلا معاك إلا معاك إلا معاك ما أبي إلا هواك إلا هواك إلا هواك, إلا هواك معاك, إلا معاك إلا معاك إلا معاك الهندسة الصوتية ماهر العسكري كلمات وألحان الشاعر المبدع جبار ثامر الطلالي أداء الرادود الحسيني السيد اسماعيل الاعراجي ونس لكم الدعاء فيك المعالي يا علي فيك البطول